الحقيقة أن هذه مثلة خطيره جدا تكفير الحاكم بغير ذليل شعري وهو منهج الخوارج الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم وأن الصحابة عنه يحضرون صلاتهم من صلاتهم وقراءتهم من قراءتهم وأنهم يقرؤون القرآن ذات جواد حناجرهم وكل من قرأ التاريخ يعرف أن الخوارج هؤلاء كانوا معالي من أبي على جيش. اهل الشام ثم لما اجرى الصلح بينهم ارتدوا عليه وكفروه وحاربوه والتاريخ لا شريك هذا وليست كلمه الكفر كلمه سهله كل انسان يكفر شخصا حاكما او محكوما ولم يكن كذلك فانه يرتد اليه تكفيره اما عاجلا واما آجلا لان الذي قال الا حار عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده ان شاء الله ما ليس عند غيه ولهذا نحن نحذر اخواننا الشباب الصالح من افاق كلمه الكفر على اي انسان سواء كان حاكما ام محكوما لانهما ليس بالامر مهينا مثلا في الحكام الذين يحكمون بغير ما هذا الله فليس من السهل أن نكثرهم بد أن نسأل ملحامل على هذا الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هو كراهة ما أنزل الله فهم بذلك كافرون كافر. يقول الله تعالى ذلك كانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعمالهم ولا حبوض العمل إلا بهده كما قال الله تعالى ولو أشكوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإن كان الحامل لهم على ذلك لا سكرة هذا ما أنزل الله، ولكن اعتقاد أن حكم غير الله أو لا المجتمع الذي الذي يعيشون فيه وأن حكم وأن حكم الله عز وجل إنما كان يصلح يقوم سبقوه وهلكوا وتغيرت الأحوال وتبددت هذا أيضا كفر لأنه تقيب لقى الله تعالى ومن أحسن من الله حكما يقوم يفعل الآية تنفي أن, أن يكون أحد أحسن من الله حكمه وكذلك أيضا تكريب لقول الله تعالى أليس الله بأحكم الحكم وإن كان لا يعتقد أن ما حكم به أن حكم الله تعالى دون ذلك وأن ما حكم به هو اولى من حكم الله فإن كان الحامل لغى على ذلك مجرد الهواء فهذا من الفاسقين هذا من الفاسقين فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم من الكافرين وإن كان حمل الظلم والعدوان على الخلق وحب السيطره وحب وما أشبه ذلك فهو من الظالمين لأنه ظلم الخلق بهذا التصرف آيات الذكر الحكيم ستنزل فيما نرى على اختلاف الأحوال في أوصافا لمنصوف الواحد كما قيل به ثم إننا نقول الكفر لا الكفر إذا كان كفرا فإنه لا يوصف به كل قائل له قد يجوز أن يكون خفي عليه الكريم أو تأوله او لبس عليه به وليس حكام اليوم كلهم فقهاء ربما يظللهم من كان حولهم من بطان السوء لهم والتأويل والتحريف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن منابلس الحكام والخروج عليهم إلا شروط قال فيها عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا فواحد عندكم فيهم الله برخان فقال إلا ان تروا وهذا عن الناس يعني من؟ الذي يعلمه الإنسان فأنما يراه بعينه والثاني أن تروا كفراً لا في القلب وعلى هذا فإذا كان ابحاث من أبسط لباد الله ولنا كل أحد الكفر، فإنه لا لا يدخل خروج عليه. حتى لو كان يذني ويسلف ويشرب الخمر، وهذا لأننا لا، لأن هذا فسق وليس كفر. وثالث بواحد أي كفر فريحا لا يحسن التوين ولا شكو فيه. فإن كان ليس بواحد بل هو محسن للتوين، فإنه لا يدخل خروج عليه احتمال أن يكون خاطئ على هذا الحاكم المعنى الصحيح للدين. والرابع يكون عند عندنا فيه نور إلهان أي خدجة قاضع يستطيع أن يق أن يقابل بيها ربنا عز وجل ومع ذلك إذا تمت هذه الشروط فهذه شروط مسوغة لل لل للخروج على الماء لكنها ليست مودبة بل هي مسوغة ثم فإذا ثبت أنها مسوغة نبغنا هل يمكن زحف هذا الحاكم عن سلطته أو لا إذا كان لا يمكن إلا بإراقة الدماء واستحلال أعراض وإثلاف أموال فإنه لا يجب لا يزنفه وإنما يحاول تنهيته باساليب اخرى لا يحصل بها هذه المفاتف العظيمة